لقد اتينا دودونس لما نعلم وأوتينا من كل شيء الله الله واتعل الله. واتعل الله. من كل شيء أخو شيراني سلم ما جنونه تَا إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ قال لن لن نملتني يا أيها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليما قالت نملت فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهِ da أن أنت and um... وتفقد الصير فقال ما لي لا أرى فَإِذْ تُوَلُّوا أَوْ تُوَلُّوا يَعْصُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لهم وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّرْفَ وَأَمَّا لَهُمْ فَأَصْدَدَهُم السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَنْتَصِرُونَ <تصفيق> Allah ələdi Hello. طلقت أن كنت من الكاذرين اذهبت بكتابي هذا All right. qa Ələdiyə No إني عليه لقوي أمين कौन है I love you. فلما رأتو حسب الزل วัน mẹ công Maរว่า maក gesù Aati قَوْمِ مِئْهَ أَسَاءُونَ فَأَمْ كُنْتُمْ تَضْرُرُونَ إِنَّكُمْ لَهَا we had Quanmẫ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَمْ نَزَّلَ a uh -huh. بَلِ الْأَكْثَرُ هُمْ لَا ilə ثم <تصفيق> لا <تصفيق> قل في الأرض ضفع وإن ربك لدو فضل على